أعني قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله الآية على بطلان القياس قالوا لأنه تعالى أوجب الرد إلى خصوص الكتاب والسنة دون القياس وأجاب الجمهور بأنه لا دليل في الآية لأن الحاق غير المنصوص بالمنصوص لوجود معنى النص فيه لا يخرج عن الرد إلى الكتاب والسنة بل قال بعضهم الآية متضمنة لجميع الأدلة الشرعية فالمراد بإطاعة الله العمل بالكتاب وبإطاعة الرسول العمل بالسنة وبالرد إليهما القياس لأن رد المختلف فيه غير المعلوم من النص إلى المنصوص عليه إنما يكون بالتمثيل والبناء عليه وليس القياس شيئا وراء ذلك وقد علم من قوله تعالى فإن تنازعتم أنه عند عدم التنازع يعمل بالمتفق عليه وهو الإجماع قاله الألوسي في تفسيره قوله تعالى وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا دعوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم يصدون عن ذلك صدودا أن يعرضون إعراضا وذكر في موضع آخر أنهم إذا دعوا إليه صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم لو رؤوسهم وصدوا واستكبروا وهو قوله وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون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 يسلمه تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة وبيّن في آية أخرى أن قول المؤمنين محصور في هذا التسليم الكلي والانقياد التام ظاهرا وباطنا لما حكم به صلى الله عليه وسلم وهي قوله تعالى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أي يقولوا سمعنا وأطعنا الآية قوله تعالى فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم اكن معهم شهيدا ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا بأن المسلمين أصابتهم مصيبة أي من قتل الأعداء لهم أو جراح أصابتهم أو نحو ذلك يقولون إن عدم حضورهم معهم من نعم الله عليهم وذكر في مواضع اخر انهم يفرحون بالسوء الذي اصاب المسلمين كقوله تعالى وان تصبكم سيئه يفرحوا بها وقوله وان تصبكم سيئه يقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قوله تعالى ولئن اصابكم فضل من الله ليقولن الم تكن بينكم وبينه موده يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين إذا سمعوا أن المسلمين أصابهم فضل من الله أي نصر وظفر وغنيمة تمنوا أن يكونوا معهم ليفوزوا بسهامهم من الغنيمة وذكر في مواضع أخر أن ذلك الفضل الذي يصيب المؤمنين يسوءهم لشدة عداوتهم الباطنه لهم كقوله تعالى ان تمسسكم حسنة تسؤهم وقوله ان تصيبك حسنة تسؤهم قوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب الآية ذكر في هذه الآية الكريمة أنه سوف يؤتي المجاهد في سبيله أجرا عظيما سواء أقتل في سبيل الله أم غلب عدوه وظفر به وبين في موضع آخر أن كلت الحالتين حسن وهو قوله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين والحسنى صيغة تفضيل لأنها تأنيث الأحسن قوله تعالى وحرض المؤمنين لم يصرح هنا بالذي يحرض عليه المؤمنين ما هو وصرح في موضع آخر بأنه القتال وهو قوله وحرض المؤمنين على القتال وأشار إلى ذلك هنا بقوله في أول الآية وقاتل في سبيل الله وقوله في آخرها عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا الآية قوله تعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا انكر تعالى في هذه الايه الكريمه على من اراد ان يهدي من اضله الله وصرح فيها بان من اضله الله لا يوجد سبيل الى هداه واوضح هذا المعنى في ايات كثيره كقوله ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم وقوله ومن يضلل الله فلا هادي له ويؤخذ من هذه الآيات أن العبد ينبغي له كثرة التضرع والابتهال إلى الله تعالى أن يهديه ولا يضله فإن من هداه الله لا يضل ومن أظله لا هادي له ولذا ذكر عن الراسخين في العلم أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا الآية قوله تعالى لا يستوي القائدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القائدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما لم يتعرض لتفضيل بعض المجاهدين على بعض ولكنه بين ذلك في موضع آخر وهو قوله لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى وقوله في هذه الآية الكريمة غير أولي الضرر يفهم من مفهوم مخالفته أن من خلفه العذر إذا كانت نيته صالحة يحصل ثواب المجاهد وهذا المفهوم صرح به النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس الثابت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بالمدينة أقواما ما سرتم من مسير ولا قطعت من واد إلا وهم معكم فيه. قالوا وهم بالمدينة يا رسول الله. قال نعم. حبسهم العذر. وفي هذا المعنى قال الشاعر يا ضائعين إلى البيت العتيق لقد سيرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا. إن أقمنا على عذر وعن قدر ومن أقام على عذر فقد راحا. قال المؤلف رحمه الله تنبيه. يؤخذ من قوله في هذه الآية الكريمة وكلا وعد الله الحسنى أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عين لأن القاعدين لو كانوا تاركين فرضا لما ناسب ذلك وعده لهم الصادق بالحسنى وهي الجنة والثواب الجزيل أيها المستمع الكريم نكتفي بهذا القدر وإلى لقاء قادم إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته